بالتقديس لله صحيح وفتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة ان شاء الله رب العالمين عن النميمة وهي آفة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذا الخلق المذموم الذي لا يحبه الله ولا رسوله ولا المؤمنون وأن يجعل سنتنا ممسكة إلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل عندما تكلم في كتابه عن هذه الصفة التي لا يحبها رب العباد عز وجل وصف هؤلاء الناس وصف بعض الاخرار الذين يعني يلمزون الناس ويقعون في اعراض الناس هماز مشاء بنمين عتل بعد ذلك زنيم الذي لا يكتم حديثا وين لكل همزة لمزة فالهمزة هو الانسان النمام لما وصف الله ام جميل زوجة ابي نهاية حمالة الحطب انها كانت نمامة حمالة للحديث يعني تحمل الحديث حتى انها سوف تحرق والعاذ بالله بالنار يوم القيامة نفس القضية عندما وصف الله عز وجل امرأة نور حين وامرأة نور فقال رب العباد سبحانه وتعالى فخانتهما فلم يوني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين قيل ان زوجة نون وزوجة لون تخرج اسرار البيت وتنقل اخبار بيت هذين النبيين الكريمين هاتان المرأتان اللتان وصفهما رب العباد سبحانه وتعالى بالخيانة والعدو الله رب العالمين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بشراركم قالوا بلى رسول الله قال المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الملتمسون للبراء او الباغون للبراء العيب طيب يعني السؤال هنا ما هي النميمة النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الاساد يقول فلان المدير مثلا موظف يقول والله يا سيدي ان فلان يصنع كذا وكذا من باب ان قلب هذا المدير او المسؤول نحو هذا المرقوس الموظف او يقول الجار لجاره امرا معين يوغر قلبه من ناحية انسان او الزوجة لزوجها او العكس لكن الفرق بين الغيبة والنميمة ان الغيبة قد تباح في بعض المواقف التي وضحناها قلنا ان هناك ستة مواطن يجوز ان يباح فيها ان يعتاب انسان الإنسان. لكن النميمة لا تباح باي حالة من الاحوال اي حال سبحان الله يعني دائما الانسان يسعى كيف لأكون متى او كيف يتوم الانسان من هذا الخلق المذموم وهذه الافة الصعبة اولا هب جدلا أن انسان جاء لينوم لك في حق انسان. انسان يقول لك يعني بكلام سيء نقله عن الغيب ليغرى صدرك نحو اخيك. ما لا تصدق. انت امام بعض الحالات او الاحوال او الخطوات التي يجب ان تتخذها. اولا انما لك فيجب عليك الا تصدقه فهو فاسق. لان ليس من صفة المؤمنين ان ينقل انسان كلاما سيئا الى انسان ليغرق قلبه نحو اخيه فهو انسان فاسق وفاسق لا يصدق هذا هو الامر الاول ويجب عليك ان تنبيه ان يعني ناهيا اياه عن ذلك ويجب عليك ان تقبح رأيه وتقول الله يا فلان هذا كلامك كلام سيء ولا يجب ان تقول لي هذا كلام مرة اخرى عن اخي فلان. هذا الأمر الامر الانسان وبعدين لا تظن انت باخيك الذي يتكلم هذا النمام عنه سوءا ولكن قل في نفسك لا بد ان هذا فاسق والله عز وجل ينهاني ان جاءني فاسق بنبأ لا يجب ان اصدقه ابدا هذا هو الامر يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا او فتثبتوا ام تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت الندم. الامر الاخر يعني من أعلى درجات العبادة لله عز وجل هو الحب في الله والبغض في الله ان تبغط هذا الانسان في الله لانه انسان يقوم بفعل كبيرة يغلق قلبك نحو اخيك المسلم او نحو اختك المسلم او نحو اهلك او اهل اي انسان موجود بهذا المنطق ثم لا تحملك نميمة هذا الانسان على ان تتقصى الحقائق ويبعثك يكون مدعى الى التجسس والبحث عن, ما عن صدق ما يقال او صدق ما لا يقال امر الذي يلي يعني ترضى لنفسك هذا الذي حكي لك بحيث أن يعني لا تمشي أنت بالنميمة مرة أخرى وتقول والله لقد قال عني فلان كذا أو قال فلان عن فلان كذا فأنت تكون ناقل بعد ذلك لهذا الخلق الزمين وهذا أمر يجب أن منه والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم يقول لا يدخل الجنة نمام فانظر إلى هذه الكارثة يعني النمام لا يدخل الجنة قد يصلي ويصوم ويذكي ويفعل الخيرات لكن لا يدخل الجنة شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هذا بوجه وهؤلاء بوجه او يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه والعيذ بالله ايضا روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل الجنه قتات والقتات هو النماء يعني الرجل الذي جاء لعلي كرم الله وجهه وامر المؤمنين ونم عنده في حق انسان قال له علي يا هذا نحن نسأل عن ما نقول فان كنت صادقا مقتناك ننقوتك نكرهك لانك تنقل كلام يقوم صدورنا نحو اخينا او فلان الذي تكلمت عنه وان كنت كاذبا عقبناك وان شئت ان نقي لك اقلناك قال اقم يا امير المولين يعني كانه لم, لم, لم, إيه؟ لم يقل شيئا يعني سبحان الله العظيم المسلم بهذا المنطق يعني لا يسمح الانسان ان ينم انسان عن انسان امامه او ينقل له كلام ذلك يعني نغلق هذه المصيبة لان الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين والعصر إن الانسان لا إلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصل بالصبر هكذا ان نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر حتى ان كان النمام هذا صادقا فالله عز وجل وصف وصفا سيئا لهؤلاء قال هماز مشاء بنميم قال إن عذاب أهل القبور العذو لا رب أكثره من الغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول وقال لنا العلماء من نم لك نم عليك يعني كما نقول دائما أن الإنسان الذي يأتي فينوم ويقول لي كلاما عن فلان أنه قال فيك كذا وكذا قل له يا أخي يعني أنا كان بيني وبين هذا أخي بينها أخي هذا الذي تتكلم عن صفاء قلب فأنت الآن يعني غيرت قلبي نحو صاحبي هذا هو الامر الاول ثم اذا كان هذا الانسان قد افضل اليك بسر معين واعتملك على سر معين نحوي فانت خائن للسر وطالما انت تنقل عن فلان فغدا سوف تنقل عني اذا عند اذا سوف ينتنع اي انسان في اي مجلس من المجالس اذا صنعنا هذا سوف ينتهي اي ممام ان ينم الينا في اي خبر من الأخبار، ولذلك رفع رجل رقعة الى الصاحب ابن عباد يحثه فيها على اخذ مال يتيم. والعيذب الله. وكان هذا المال مالا كثيرا. فكتب الصاحب ابن عباد على ظهرها النميمه قبيحة وان كانت صحيحة. والميت يرحمه الله. واليتيم صبره الله. والمال نماه الله. والساعي لعنه الله. والعيذب الله بالعالمين. يعني إذن الإنسان لا يسعى إلا في خير لا يقدم إلا خيرا انسان المسلم يعني لا يوغب قلوب المسلمين لا يوغب قلب مسلم على مسلم الأمر يجب أن يتوقف الإلسان عنده وأمر النميمة هذا آفة مرذولة لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون وأنت أخذ اسلام يجب عليك أن توقف لسانة عن مثل هذه الآفة التي لا يحبها مؤمن ولا يرضاها مؤمن للنفس وعامل الناس بما يحب أن يعاملوك هم وقال الله إياكم شر النميمة